وَإِذْ قالَا إب راهِي مُرَبِّ أَرنِي كَفَ تُتحْ المَوْتَ قالَا أَلَم تُؤِّن قَا بَلَ وَلَكِ الليَطُ مَ إِ قَلب قَا فَخُذ أَبةَم مِنَ الطَّيرِ فَصُرْهُ إليكَ